إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسائي يكونوا خيرا منهم وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ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 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ, الله, أتقاكم إن اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِيض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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وتاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك, أولئك هم الصادقون